ثمانية استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك آخر الخلفاء الراشدين يا أخي هل يمكنك أن تساعدني في حل الواجب المنزلي؟ طبعا يا أختي ما هو الموضوع؟ الموضوع هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أريد أن أكتب نصا عنه فمثلا من هو؟ أين ولد وأين نشأ؟ بماذا كان يشتهر ويمتاز؟ وكيف كانت حياته العلمية؟ وإلى آخره؟ وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة كان عند أبي طالب كثير من الأولاد وفي سنة القحط أصبحت ظروفه صعبة جدا فكفل النبي تربية سيدنا علي ليخفف المسؤولية عن عمه ولذلك نشأ في بيت الرسول سيدنا علي كان يمتاز بعلمه وكان معروفا بشجاعته بعد نزول الوحي ذات يوم جاء علي إلى النبي وهو يصلي مع زوجته خديجة رضي الله عنها، فسأل علي عن هذه العبادة، فأجابه الرسول وأوضح له. بات علي تلك الليلة مفكرا حتى أصبح أول من أسلم من الأطفال. كان يمتاز بحياته العلمية وكان حافظا للقرآن وفقيها في علم الفقه. ووضع قواعد اللغة العربية لأول مرة. ما شاء الله، شكرا جزيلا يا أخي. أنت ساعدتني كثيرا. عفوا يا أختي.